قدال اللوان للوثبه الكبرى فكونوا كالبراكين سيولكم تترى إلى أرض فلسطين لتنقذ المسرى فهي يرص الصفوف وشد اليمين <تصفيق> <تصفيق> في وشدوا اليمين في خندق العزة لا نخشى الرداء على الكفاح محينا بدا مرابطا بماضي في القدس غدا فلا لن نغادر منهم أحداً. بخندق العزة لا نخشى غداء. على الجهاد محينا ابدا بموقف الفاصل في القدس غدا فلا لن نغادر منهم أحداً. وترى على صدر أبا عيشا دليل ضيذاً. يئمت غدا لسنا أبا عيش دليل. على صدري يموت غدا لصنى أبا عيش دليل قيدا غدا ابا عيش دليل قيدا يملك في يديه القرار يزج بالشعوب في طريق الدم. كعارنا رفاطنا فإن السلام على بقاء المعتدين ذل وعار يا من يملك في يديه القرار يزد بشوف في طريق الضمار كعارنا رفاطنا فإن السلام على بقاء المعتدين ذل وعار أكب على صدري إن مد غدا لسن أبهى عيش دليل قيدا قد على صدري إن تغذى لسناب عيش دليل قيدا قد الله يهودا جاحدينا القاتلين الأنبياء المرسلين لئن عدتم وعدنا فجاء النذير منذ من الله يتوقف فاتحينا قد الله يهودا جاحدينا الأنبياء الانبياء المرسلين لا انعدم وعدنا فجاء النذير جئتم من الله اتوكفاتنا اكتب على صدري عيش دليل اكتب على صدري ان قد غدا لصن ابا عيش دليل قيدا wchodziłem w stronę, wchodziłem w stronę, wchodziłem w stronę, wchodziłem w stronę, wchodziłem الفاصل في wchodziłem w فينا على الجهادي في غدا ولا صدري ان بالثغدا سنى على ابا عيش مرابطون قدعنا الهوال بالوثه الكطرة فكونك البراكين خيولكم تترى إلى أرض فلسطين لتوقف المسحف هي رص الصفوم وشد اليمين قدعنا الهوال بالوثفة الكطرة فكونك البراكين خيولكم إلى أرض فلسطين تُقِدَ <متدى> الْمَسْرَحَ فَهِيَ رُصَّ الْصُّفُوفُ وَشُدُّ الْيمِينِ وَدَعَنَ الْأَوَّلَ الْوَدْفَةَ الْتُطْرَفَةُ وَلَكَ الْبَرَكَةِ لِيُرْوَكَمْ تَفَارَى إِلَى